أَلَهَا أُولَئِكَ بَنَاتٍ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجير إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَامٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 من المفان والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل ان أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين